السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد معكم وهذه الفكرة التي يعني قلت ناس الفضائية الحقيقة أصرت أن يكون فيها نخبة من رجال قناة الناس ومن الدعاء المعروفين في العالم الإسلامي الحقيقة انا شخصيا سعيد جدا يعني بوجودي مع هذه النخبة وتمنيت كثيرا أن لو كنت معهم في كثير من البرامج ربنا يجمعنا معهم على خير دايما إن شاء الله الهجرة النبوية لازالت مع حضراتكم في قناة الناس في احتفالية كبيرة من حوالي 3 ايام او 4 ايام وما زالت مستمرة معاكم يمكن يوم او يومين كمان وده طبعا يمكن اول سبق لقناة الناس او لأي قناة عموما انها تحتفي وتحتفل بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم على مدار اكتر من 4 او 5 ايام عاد الله عز وجل هذه الذكرى علينا وعليكم على الامة الاسلامية وعلى المسلمين في كل بقاع الارض بالخير واليمن والنصر والفتح المبين انه ولي ذلك والقادر عليه. معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور صلاح سلطان الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة والمستشار الشرعي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بمملكة البحرين وأستاذ الشريعة الاسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة رئيس الجامعة الاسلامية الامريكية سابقا بتترويت نامMO بتجترويت طبعا بنرحب بيه وهو غني عن التعريف ومن الدعاء المعروفين في العالم الإسلامي والعربي دكتور صلاح كل عام محمد كلي اهلا بيك يا سيد مانفر سعدائي بهذا اللقاء واهلا بيكم يعني اللقاء جديد ومتجدد يعني وفاصة يعني رب رسول الله تعالى في هذه الذكرى الطائبة ومع اخي الحبيب القريب السيد سعيد توفيق انه بشكر قناة الناس اللي الحقيقة جمعات لحلم اليمن وصابيح الهدى ما عرفناش نشوف بعض يعني احنا يعني من قبل ر لله ف... الحمد لله الذي بنمثل من الصالحات من مصابيح الهدى إلى مصابيح الهجرة الحمد لله دائما في الخير ان شاء نعم. الله الحمد لله. أبدعي المعروف والمستشار الاقتصادي والخبير الاقتصادي و أعمالي في قناة الناس الفضائية التقي به في كل مناسبة سعيد الأستاذ سعيد توفيق بركات كل عام وأنتم دخلين انا كمان الحياة سعيد اني موجود معك اولا ربنا يكلم وسبحان الله كما تمنيت تمنيت ان تكون معنا يعني اليوم والحمد لله جزاك الله وطبعا اخي وحبيبي الدكتور صلاح فعلا احنا من رمضان تقريبا لم نلتقي فلقاء حب ومودة بإذن الله تعالى وكنا نتمنى ان يكون معنا الشيخ خازم فلعله يعني كون بخير ان شاء الله, إن شاء الله. مش عاوز ننسى ان النهاردة كان نفوض بكون مع حضراتكم مكاني الاستاذ الشيخ خالد عبدالله دعي الاسلام لكن نظرا تقريبا لوعكه صحيه اعتذر وانا بدعو له بالشفاء فيه. اتمنى له العوده بخير قريبا الى قناه ناس الفضائيه ويعني كنت بيتابع على كده مع اخونا في حادث بسيط ده بسيط حبيبي الله <تصفيق> سبحانه وتعالى واللي ولي... يجي في الهش باشيش بسيطه اسال الله يحفظك للاستاذ المشاهدين بذلك الله خير ودعائنا ايضا للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بان يعود قريب لقناه ناس بالصحه والعافيه وما هيحرمنا النهارده بانه يشاركنا بمدخلة تلفونية ان شاء الله تعالى والحياة <تصفيق> ما هو محاول كماع التلفون من, من ساعتين تقريبا والحياة اكتهت جدا انه يحضر بس عنده موعد لم يستطع ابدا تأجيله او تأخيره آه. انما هو بخير وتمام طب الحمد لله ان التأخيره مش عن واقع هو عنده ارتباطات اه ارتباطات فيعني آه. ربنا يجيبه بالسلامة وبخير وشاركنا برضه ان شاء الله بتلفوني النهاردة يسعد به المشاهدون في كل بقاء الارض اسمحوا لي بقى النهاردة هذه فقرة خاصة جدا وانا لازم استغل وجود حضراتكم نتكلم في المسائل الكبرى لو لم يتكلم حضراتكم في المشاكل الكبرى فمن يتكلم دكتور صلاح الازمة او الازمات التي تمر بها امتنا الاسلامية منذ فترة طويلة الحقيقة الى الان وأشهرها الأزمة المسجد الأقصى وأزمة الرسوم, الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وأزمة المآذن مؤخرا أزمات كثيرة تمر على الأمة الإسلامية هل الأمة الإسلامية اولا تمر بأزمة تفكير بالتصدي لهذه الأزمات الموجودة ولا الأمة الإسلامية ليس بها أزمة تفكير إسلامي عميقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا رسول الله وبعد الحقيقة احنا بعد يعني هذه التقدمة احب من قلب فعلا يحب اخوان واخواته في الله سبحانه وتعالى ارسل يعني هذه التحية وهذا الحب صيادا لكل اخوان المستمعين والمستمعات اللي اتحرمت من اللقاء المباشر معهم منذ فترة طويلة جدا ويعني بقول فعلا احنا لقائنا اليوم في مناسبة الهجرة وسؤال الاستاذ مظهر احنا الحقيقة لابد دائما كما بدأ نحن نربط يعني هذه الاحداث الجسام بواقعنا الذي لا. نعيش فيه نعم نحن في ازمة نعم نحن ليسنا في ازمة تفكير فقط نحن في ازمات متعددة تفكير وانتاج ويعني نحن في ازمة تبعية يعني كبيرة للغرب نحن في ازمة استضعاف للامة واعتقد ان الحس المقاصدي العالي جدا عند سيدنا عمر بن الخطاب ردى الله وعلا لما اراد يؤرخ الامه الاسلامية كان عنده احداث مثل, مثل ميلاد النبي ص sejam بعتث النبي صلى الله اسلم هجرة النبي صلى الله سلم غزوة فتح مكة يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه المسألة ارتفعت عن الشخصنا ولو كانت لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ميلاده وفاته الى اخرة الى ان تكون لنقل الامه الاسلاميه من جماعه مستضعفه في مكه لا تستطيع انها يعني تقيم صلاه عند المسجد الحرام لا تستطيع تمنع 360 صنم عند المسجد الحرام لا تستطيع تمنع امراه او رجل عار تماما ان يصلي ان يطوف البيت عريانا لم يستطع ان يسلم ان يفعل شيئا من ذلك له هو ولا الصحابه فكانت الهجرة باعتبارها تأسيس للدولة وتاريخ الدولة نقل من الاستضعاف الى التنكين جماعة مستضعفة مطارنة الى دولة ممكنة لها انا باعتقد اذا اردنا بالفعل ان نعبر الازمة الواقعية لابد ان نأخذ المقصد الجانب المقاصبي من قضية الهجرة ان احنا فعلا لابد ان نحلم وان نعمل وان نجد في ان ننتقل من الاستضعاف الى التنكين على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات والأمم والدولة والأمة الإسلامية بشكل نعام ذا الجوهر بتاع هذه المسألة العجيب ان هذه المسألة لا يمكن ان تحدث بغير قابلية التضحية أيوة يعني احنا عندنا ناس عندهم معلومات في رؤوسهم عندنا علماء أفذاد في كل التخصصات وانا شفت بره في أمريكا وفي أوروبا ورحت حتى اليابان لقيت أفذاد في العلم يعني زورنا مدينة يا سيد سعيد المدينة دي بياخذوا فيها نوابغ العالم والقدم حضرت فيها لأسذة من العالم العربي والإسلامي نوابغ الأمة موجودة هناك في المدينة دي في توكيو هؤلاء العلماء محتاجين مع ال ال الوفرة العلمية اللي في الرأس إلى أن يتحملوا مسؤولية هذا الدين وأن تكون عندهم قابلية التضحية من أجل هذا الدين فلا يكفي أن الإنسان يكون عنده وفرة علمية في رأيه وفرة مالية لا. إنما عنده القابلية أن يضحي بكل شيء من أجل دينه وإحنا لا نقول الناس تضحي إنها توجد في اليابان أو أمريكا أو أوروبا لا لكن إن أنا أذهب فأدور حول رسالة ولا أدور حول شخصي أنا عايز أخذ ماجستير ودكتوراه عشان أقول أنا الدكتور صلاح أنا الأستاذ الدكتور صلاح بدلا ما كنت الدكتور بقى الأستاذ الدكتور وبعدين صوات إيه اللي بعدها يعني بعدها في إيه بعدها أنا سأدفن في التراب ويبقى نقدم. المسلمون متأخرين متخلفين زي ما وصفهم نيكسون في كتابه الفرصة السانحة قال ان المسلمين قوم همجيون متخلفون رجعيون واحنا الـ الـ الامريكان المتقدمين احنا جئنا لنصحح خطأ الرب ان جاب البترول وجاب المعادل النفيسة عند العرب عند المتخلفين دورهم المسلمين فاحنا نصحح خطأ الرب وعايزين نغير الخريطة دي فاحنا بناخد اللي عندهم نجيبه عندهم احنا عندنا علماء افذال وعندنا ناس عندهم وفرة من المال لكن سيدنا الرسول يوهان والمآذن تمنع والناس بتعمل تجار مسلمين يا استاذ مظهر تجار مسلمين بيبيعوا شجرة الكارثمة مآذن تمنع في سويسرا ونفيش وفد فعل قوي من تجار مسلمين يقولوا لن نأتي بأي بضاعة سويسرية لن نضع اموالنا هنجيب الاموال والزعماء اللي حطين اموال بالمليارات في سويسرا احنا هنسحب هذه الاشياء لم يحدث هذا لان احنا كلنا يعني ودي الفلسفة الحقيقة الفكرة اللي جات في ذهني يعني رجعت من صلاة الفجر وانا مهموم على امتي كنت في امريكا يوم واحد محرم من خمس سنوات وبقول عايز ابعت رسالة على الايميل لحبيبي اللي على القائمة البريد الالتروني عندي هقول لهم ايه مم. فسبحان الله مع الاذكار والصفاء النفس قفتت الى ذهن فكرة مم. هذه الفكرة اللي تعامل عليها هذا الكتاب هجرة الدعاء ام هجرة الرعاه نعم آه. قلت الدعاء في هجرتهم يبحثون عن ارض صحراء يزرعونها والرعاه يبحثون عن ارض غضراء يأكلونها يا سلام مم. فالفكرة ورح تباعتها سطرين ثلاثة احنا دعاه ولا رعاه طبعاً اللي بيزرع في ارض صحرة بيتحمل الحر والشمس وبيلحد في الصخر عشان يطلع منها شجر اشجار وازهار وثمار انما اللي رايح الدنيا خضرة ويلم الغلة ويمشي ويشوف غلة غيرها وفيه مننا دعاه يفعلونا هذا المكان اللي فيه لقوة مطرية وإقامة هنية ومرأة و... و... و... وضيئة ومركب فارغ و... لا سف طبع ده بيجرى عليه انما هتعارف يا أم الأزمة بتاعت البوسنة والهرسي كتير يقولك احنا الحمد لله نستطيع أن نساعد أخواتنا اللي هتك أعراض 250 ألف امرأة مسلمة عشانجة. ممكن نساعد هؤلاء المنكبات لتجوز البوسنويات طب ما اخوانا اخواتنا في الصومان بقالهم سنوات طويلة بيعانوا هلك لأ دولهم ربنا يعني دول يا الله عبتنا الرغبة ليست النصر او رغبة في الجمال ولا رغبة. صحيح آه. انا بسافر كتير وبعدين لقيت يعني في, في, في, في البحرية الناس الحمد لله على السلام جيتم وبعدين اما سفرت البوسنة لقيت كتير بقول اخي كنت اخدنا معاك ثم انا بسافر كل اسبوع محد شوكو قال ان معاك ليه قال ان اخلا بتاع البوسنة دي حاجة تانية <تصفيق> يعني هم دول الرعافة <تصفيق> صحيح على المستوى الدعوي فقط أم على المستوى الدعوي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى على كل المستويات <تصفيق> المستوى عشان, في عشان ما يبقاش, ما يبقاش بس فقط هم الدعاة فقط هم الذين يبحثون عن الجمال وعن الراع <تصفيق> في مصابيح الهدى أخونا الأستاذ سعيد أفتكر قال سيدنا عبد الرحمن بن عف مم. صفر كل تجارته الكبيره دي ثلاث مرات سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر الصديق ثلاث مرات وسيدنا عمر, عمر عبد الرحمن عم. سيدنا عبد الرحمن برده او 3 كل ما يصفرها ترجع ثاني ترجع ثاني انا ما اصطدت اتجر معاه ثلاث مرات و2 عبد الرحمن بتتاجر مع مع الملك سبحانه وتعالى بيقول لا يرزقنهم الله رزق. رزقا حسنا وان الله له خير الرازقين واحده بتتاجر مع مستر بوش ولا اوباما ولا بتاع فرنسا ده البنك الدولي ولا البنك الدولي ولا غيره لا نحن نتاجر مع الله هم هؤلاء الصحابه هجرتهم وبعدين تحول الفلسفه انتقال من ظرف صعب الى ظرف اصعب نعم اه يعني مش رايح بقى يعني منطقه لا ده ارض موبوءه بمرض بامراض لان كانت طلعت الحمم والبراكين ونثرت يعني الحمم البركانيه يمين وشمال واصبحت ارض موبوءه بالحمه وقالوا ما حدش مش في حد فيهم وعملية لما عادوا فتح مكة عادوا الضباع والرمل عشان رحم الله رجلا أرى المشركين منه قوة <تصفيق> الأرض ما فيهش غلة كتير وثمار وتجارة كتير زي مكة المنطقة صغيرة كل ده وتركين بيوتهم وتجارتهم وكل شيء لإقامة دولة إسلامية والتمكين لدي لله في الأرض أبى الله إلا أن يكون أه... يأبى الله دائما إلا أن يكون أكرم من أي إنسان صحيح. يبدل لله فأغناهم وأعطاهم وأعزهم ونصرهم هي دي المقدمة إحنا لازم نتق في الله إذن النماء كفل للدولة ال... الإسلامية بعد الهجرة لم يكن نماء طبيعيا بمعنى أن الناس بتتصرف عادي والدنيا بتكبر ده كان وراه هذا النماء تفكير وراه هذا النماء عمل وراه هذا النماء كفاح معادي تصلت لفون من أردن ونكمل مع حضراتكم سلام عليكم معايا التليفون طيب أنا بعتذر لأم عامر صال قطع للأردن طولت عليها أنا آسف وبفكر حضراتكم للمشاهدين الكرام بسؤال الفقرة من هو الصحابي الذي تحب أن تبادله قلبك ارسل اسمك وإجابتك وهنقول أسماءك وإن شاء الله ورد لي عدد من الأسماء هقولها دلوقتي ومتواصلين مع حضراتكم في هذا الجانب بإذن الله تعالى دكتور صلاح اسمح لأنتقل أستاذ سعيد توفيق وأنت قلت كلمة منذ قليل الـ الـ الـ يعني فكر وإنتاج. حرارت كلمت عن الأزمة الفكرية الأستاذ سعيد تتكلم عن الأزمة الانتاجية مم. يعني ما تمر به الـ الـ الأمة الآن من أزمات وراءه تخلف انتاجي وسيادتك متعمق في هذه المسألة كيف يقوى انتاج الأمة أو كيف تقوى الأمة وانتاجها لتقوى بهذا الانتاج الحقيقة يعني تقريبا كلام الدكتور صلاح موافع عليه تماما وضم صوته لصوته أني لابد أن تكون الهجرة هجرة دعاة والكتاب القيم اللي مع حضرتك ليست هجرة رعاة دعني يعني أولا أحدثك عن الهجرة كما يعني موجودة في كتب السيرة حقيقة إنما ما يعرض على الشاشات أو ما يقال في الخطب هو ليس وصفة حقيقية للهجرة الحقيقة أن الهجرة معاناة أشد من العشر سنوات التي عاناها الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في مكة فتخيل التلتاشر سنة الاولى تخيل سيدة بلال وهو محطوط في الحر موضوع على الصحراء ومحطوط في كل الصعوبة البالغة قال ياسر التشديد الرهيب العقاب والعذاب المميت الذي لاقاه الصحابة الهجر اشد من وجهة نظر الشخصية لان لو سألت انسان يقولك الغربة مرة وهو يسكن في فيلا ويركب افغم سيارة من مصر من اللي كان يركبها في مصر وبياخد راتب عالي جدا وولده في احسن مدارس ويقولك الغربة مرة وفعلا من خرج خارج الوطن وخارج الاه وانتقل بيشعر بمرارة الغربة وحرقة الغربة وتعاثتها فتخيل هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الامتحان اصعب صاحبنا اللي بقوله غربه مره مسافر في طيارة في رستي كلاس كمان احيانا وراكبه مية مية وفي ساعتين زمن بيوصل الى مسافات طويلة شاسعة لأتخيل بقى الصحابة اولا بيهاجروا خوفا بيهاجروا في مطاردة وراحية بيهاجروا سرا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا صلى الله عليه وسلم هو سيدنا اوباك يخرجوا بمنتهى السرية وبخطة معدة للخروج من مكة إلى المدينة نعم. فتخيل الصعوبة قد إيه مه. كمان المقونة أو المال اللي ياخدوه معاهم متزاد الوقت سهل تحول تجارتك إلى شوية فلوس دولارات وتحولها بالنت في ثواني وتسافر لهذا المال تتمتع به كان صعب جدا نقل التجارة نقل الأموال كان ما يستطيع أن يأخذه, يأخذه وشوف فقا الأمثلة الرائعة أن سيدنا صهيب الرومي كان موجود وعنده تجارة وراجل مليونير مليونير بجد مش مليونير فهو خارج وقفه منطق طبيعي جدا لقد قتيتنا سعلوكا عايز تخرج من عندنا اخرج سعلوك كما قتيتنا تسيب كل حاجة تسيب كل اتجارتك تسيب كل مالك تسيب كل ممتلكاتك ويوافق ويخرج ويهاجر بطولة ويوصل للمدينة بعد رحلة شقة جدا حضرتك لو جربت اكيد الحمد لله جربت من مكه <تصفيق> إلى المدينة بالبص بتاخد 5 ساعات بالطياره بتاخد ساعه و وبتمشي في طريق اسفلت دلوقتي ممهد وعلى اليمين واليسار اماكن تقعد ومع ذلك الواحد يعني زهقان وتعبان وقرف وتعبان وقرف طيب اتفضل تعالى يا استاذ سعيد انا باكد انها تضحيه من اول لحظه قرار الهجرة قرار تضحيه بالمال بالنفس انا بسرعة طبعا مش ايضا نسرد الاحداثة الضخمة ما كانش مصر فيه عند رحلة مصر ولا ولا في يعني رحلة في الصحو. كان يعني. بعض آه. السزاج من الكتاب يقولون ان المدينة كان فيها طمر وكلام طبعا زي ما قال الدكتور كان فيها امراض وكان فيها اوبئة قبل ان يصل النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سيدنا بلال هو بيبكي وبيتغذل ألا لأ تشعري هل أبي تن ليلة بواد وحاولي اذخر وجليله اذخر وجليل دول جبلين, في, جبلين في, مكة في مكة فواحد قاعد نايم بيقول يا ام تكون في مكة ونايم بين الجبلين الحلوين دول <تصفيق> تخيل انت المعالاة مياه مجنة وحول اذخر وجليله وبعدين اللي رسله يقول له داعي القلوبة تق... تقر يعني yeah. احنا تعلم جايك يعني القضية مش ام كالتب ليلا الوحد ام عامر من اردن يعني مصر علي طبعاً طبعاً طبعاً احنا اتحرك اتحرك احنا احنا اعطاها مروتين ام عامر سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كل عامر وانتم بخير وزمينا المسلمين بازك الامان والعمل الصالح الذي يرد الله عننا أهلا وسهلا بضيفك الكرام يا أستاذ مظهر جزاك الله خيرا تفضلي معامر تفضلي سمحت لي في هذه المشاركة فضلي فضلي بالنسبة للعام الماضي 1430 هجرية نعم كلما كانت تصيبنا مصيبة كنا نعزو ذلك إلى الأعداء إلى الأعداء أولا علما بأن, حال بأن لسان حالنا يجيب بقوله سبحانه وتعالى قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم على سبيل المثال ما هان علينا المسجد الأقصى إلا لما هن على أنفسنا أولا ومن ثم فقد على أي من الآخرين أعداء كانوا او مجرد شامتين نعم ثم لولا أن هان علينا لما هانت المآزن على غيرنا إذ فكيف يقدس الآخرون حرماتنا ونحن لم نقدسها كما يجب إلا من رحم ربي نعم وكذلك لما هان حجابنا على من هم من جلدتنا واهلينا حيث صار الكثير من نسائنا في حجابهن ممن فينا في وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف أن صنف النساء الكاسيات العاريات صنفن لم يره صلى الله عليه وسلم وانما سيكون في ازمنه لاحقه وبالتالي فقد هان حجابنا على غيرنا وما كان وما كان ما وجدنا من نقص من نقد خاصا بالنقاب ايوه والله سبحانه وتعالى يقول ومن يهن الله فما له من مكرم نعم فلنهجر الهوان الايماني ولنهازر الى اكرام الله لنا باتباعه وسمع وطاعته والرسول بالرسول صلى الله عليه وسلم والى عزه الله قل لله اللزه ولرسولي وللمؤمنين هذا والله اعلم جزاكم الله خيرا ما شاء الله نشكرك ام معمر الله خيرا على هذه المدخله لغه, لغة واستدلال بالايات رائع نشكر اختنا ام عمار الله من امثالك وبك إن شاء الله بأنفالك من الإخ والأخوات إن شاء الله يتحرى المسجد الأخصى ولن يستمر هذا الوضع المؤلم بإذن الله عز وجل بإذن الله <تصفيق> أم عمر يا دكتور أم عمرك شمتواصلة معنا دايما في براميك كتيرة أشكرها جازكم الله خير أستاذ سعيد فضل أعيز بس المعنى يصل إلى أستاذ المشاهدين معك إنه الهجرة عمل بالبدن والقلب والروح مش حاجة واحدة بعض الناس بيصورونا الهجرة الآن وأنا لحقيقة مشاهد الأسبوع ده على معظم القنوات او الناس اللي تتكلم ومش مستريح لهذا المعنى إنه تبقى الهجرة هجرة الروح والقلب والهيامان كده أوه. لأ ده فيه هجرة جسدية فيه سفر شاق في انتقال 500 كم ربع في مكان مش عارفينه ما عندناش بيوت ما عندناش سكن لسه هنقعد السيدنا عبد الرحمن بن عوف يبدأ التجارة من الصفر يروح السوق سيدنا بلال بيتقلم الرسول بيدعي يا رب حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة سيدنا صهايبي بيطرق كل ماله وبيوصل للمدينة الرسول بيقابله فبيسمع منه يقول يقوله ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا, وابا يحيا. وينزل قول الله عز وجل ومن <تصفيق> يشري أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رغفا بالإعني إذن باع نفسه كلها باع باع نفسه لله تماما مقابل هذه الهجرة ف الاقتصاد او الانتاج كيف نصل الى درجة من الانتاج الجيد او الاقتصاد النامي المحترم ونحن اولا لم نهاجر من بيئة اللامبالاة والسلبية وعدم الانتاج وعدم الرغبة حتى في التطور <تصفيق> احنا بنتثورة قد ايه بننتج قد ايه بنصنع قد ايه عايشين في نطاق حتى لو بلاد او دولة كذا ودولة كذا ودولة كذا شوف حضرتك قد ايه الناس بتتأثر بمباراة كرة قدر ويمكن احنا هنا حلقة كنا اتكلمنا عمد شهر بذلك كتير وقلنا فيها كتير فشوف قد ايه هذه التعبئة العالية جدا والخطيرة جدا ضيعونا في الرجلين ايه ضيعونا في الرجلين بالكرة فلما تبقى تغير مشاعر الامة نحوظ فلما تبقى الشوارع صحيح. فضية صحيح. في ليلة المباراة الشوارع فضية لهذه الصورة وتركيز الأموال حذيك لما, لما لعيب بيجيب جهد بيحصل إيه في بعض الرجال عملت تدينه مليون جنيه صحيح. فيلا أنا عارف هذي الأشياء حقيقة فيلا في كذا بقيمة كذا هل ده موجود للتضحية بهذا المال كما فعل سيدنا الصهيب نقعد نحكي على الهجرة وخلاص نقعد نتكلم كلام جميل وهذه النصوص من, في من أبناء غزة لدينا مرت عليهم سنوات أربع وهم يعانون معاناة لأحد لها الناس اللي قاعدة في بيت المقدس وعمالة تحمي المسجد الاقصى بصدورها امام يعني جيوش وشرطة الكيان الصغيوني لا. وبعدين اخواننا يروحوا يتبرعوا بملايين لـ لـ مع كل التخدير الاخوانة اللي بيلعبوا الحقيقة نحن امة فعلا كما قال الشاعر واذا سئلت عن الكنارة تقول لهم هي امة تلقوا وشعب يلعبوا احنا نحتاج الافاقة الحقيقة وأنا يعني آسف سسعيد اللي يعني أنا لا لا في لبنان يعني خطفت خطبة جمعة في مسجد اللي كان يخطب فيه الأستاذ قريب الأستاذ محمد رشيد رضا في قلمون في علمان القدس أزمة ثقة في الله وبدأت بالعلماء ثم الأمراء والتجار ثم عموم الناس لأن يا جماعة اللي بنقول هجرة وبنقول اهجروا بعضاً من السلع في اطار الانتاج بعض السلع بشكل مبادرة شخصية وطلعت فتاوة من العلماء بحرمة هذا الذي يسمى محرم لغيره مش محرم من التأكل جبنة دينماركية ولا ساعة سواترية تتلبسها ولا يعني بضاعة اسرائيلية او امريكية او ما الى ذلك لكن انت بنفسك كده روح قال رو انا يعني ساتخذ موقف بيني وبين ربي بعدين مبادرات انتم تسمعوا الان من خلال الفضائيات كلها بتوصلوا اللي بالانترنت والفضائيات والجرائد والمجلات يا اخي اهجر سلعة او سلعتين مما ينتج في هذه البلاد التي تؤذي الله ورسوله بتئذ اخواننا في غزة وفي فلسطين ابطال غزة احتفلوا بالذكرى الاثنين وعشرين ولم يصدر من انسان ثاري واحد اللي رموا الاموال على ارجل اللاعبين لم يلقوا أبدا لم نسمع أن في تاجر واحد قال أنا يعني بكتبرع بمعشر مليون عشرين مليون مئة مليون ونحن نعرف أن العرب فيهم من أجل إخوانا في غزة من أجل مخدسيين الشباب الأبصال دول اللي حاموا المسجد الأقصى ما فيش ولا واحد لا إذا لا نحن لم نهاجر نحن لم نهاجب أبقى إلى الأزمات أزمة مهمة دكتور صلاح وهي أزمة الثقة في الله أعتقد نعم. هذه الأزمة محتاجة حلق حلقات كثيرا نتكلم فيها صحيح. لكن نعم. رؤوس الأموال الخطبة مظهر عن نت صلاحسلطان.com وأنا بعتبرها أقوى خطبة ربنا ألهمني إياها في حديث عن القدس وفلسطين و... و... و... وأنا هذه قضياتي الأولى صلاح سلطان.com الخطبة بعنوان القدس أزمة الثقة بالله نعم يعني أدعوكم للتصفح هذه الصفحة وإن شاء الله تستفيد منها كلكم بإذن الله انا اذا اقول برضو انه يعني عشان من انساش الهجرة فيها دروس كتير اول احنا بس نتكلم عن اول درس من دروس الهجرة التطحية التطحية بالجسد في المجهود الذي بزل في الانتقال من دار اقامة ورغد وحياة هنئة الى دار جديدة شاقة وصفر طويل ومضني ومتحم الهجرة المالية حضروا اموالهم بلا شك في ذلك سيدنا ابي بكر سيدنا صهيد سيدنا ابو سلمة كل من هاجر الى المدينة لم يهاجر غنيا واحدا قط الى المدينة كله بدأ من الصف ثم التضحية بالنفس يعني احنا قلنا بالجسد ثم بالمال ثم بالنفس يعني مشاعر مش قصد النفس الجسد شيء والنفس شيء تاني المشاعر تتجلى في السيدة امه سلمة الابن بقى شوفوا المشهد زوج وزوجة وطفل ومهاجرين حاجة بسيطة خالصة سابوا المال وسبوا كل حاجة اهل الزوج قالوا لا انت عايد سهاجر غلبتنا على نفسك تفضل مع السلامة انما بنتنا صرنا بنتنا واخدوا يتجاذبون الطفل حتى قطعت مزقة يد الطفل امام امه ادي صبر تقعد سنة كل يوم تخرج من بيتها الى الصحراء تقعد تبكي سنة ام سلمة وهي من هي رضي الله عنه ارضها لها في التقيق بعد ذلك ما يؤكد على ان هذه الصلابة في البداية كانت لابد ان تكون في يوم من الايام من تشير على الرسول صلى الله عليه وسلم في سلح الحوديبية بالعقل الراجح والامومة وال وال وال وال وال وال والزوجية العالية والحنان الدافئ كانت امرأة استحقت ان تكون من امهات المؤمنين وبالتالي عشان يعني النقطة واضحة الهجرة بالدرجة الاولى تضحية بالنفس والمال وكل ما يملك الانسان اذا اردنا ان نصل الى هذه الدرجة كما يقول الدكتور فنضحي بما نملت على الاقل بالحاجات الملموسة يعني بالضحي بالنوم عشان صارت الفجر وهو فرض عليك تخلي احنا نزلنا الغد فين احنا وصلنا لدرجة ان احنا بنعتبر ان اقامة الفرائض اللي قالت به اسلام بنعتبرها الان تطحية زكاة المال بقى التطحية اعرف رجال اعمال كثير يقول لي الزكاة بتاكل المال يا سيد سعيد ال... ال... الزك... الزكاة بتاكل المال كلمة عجيبة كلمة مرفز بتاكل المال اسمها <تصفيق> زكاة تربي تطاهرهم وتزكيهم بها وبالتالي دارت الأول خدم فيه مع نقطة, مهمة وهي نقطة أعتقد الأمة الأم محتاجة لها دلوقتي أن الملاحظ بعدما هاجر المهاجرون إلى المدينة والتحموا بإخوانهم الأنصار أبوا إلا أن يعملوا وإلا أن يكافحوا وإلا أن يجدوا بدليل موقف سيدنا عبد الرحمن بن عوف مع سيدنا سعد بن الربيع لما عرض عليه أن ينصفه ماله فأبى إلا أن يعمل دلوني على سوق المدينة وبالتالي كل الإنجازات التي تحققت بعد ذلك كانت نتيجة هذا العمل وهذا الكفاح وبالتالي قامت أمة في عشر سنوات استطعت أن تعود إلى مكة لتفتح مكة ولها هيبة ولها ومعها مال هرجع لسنتك في جزء دي بالذات أساس سعيد وهي يعني الأمة الآن تعيش عاله على غيرها من الأمم فكيف تنهض الأمة في النحال الاقتصادية في أجزاء لكن الدكتور صلاح اسمح لي حيوية أي أمة من الامم بكلها يعني نقدر نقول محاور او لها يعني مقومات منها مثلا الاعمار الشامل يعني اي امة يجب ان تعمل في مسألة الاعمار الشامل كي تنهد هذه الامة اعمار سياسي اعمار اقتصادي اعمار اجتماعي وده يمكن الله عز وجل ذكر ان هذه المسألة خلق الانسان من اجلها اني جايل في الارض خليفة الامة الان من هذه الزاوية مستواها كام يعني مسألة الاعمار الشامل <تصفيق> وكثيرا ما ما عن الاعمار باعمار ومنها يعني الحقيقة يعني, <تصفيق> يعني يعني انت بتنكأ جروح يا كم, من كم, من كم من كم <تصفيق> يعني <جيدة> الحقيقة جدا <تصفيق> احنا عايزين ان انا يعني في, في مكة ويعني يعني حاولت اشوف اي حاجة يعني مصنوع في بلادنا الاسلامية نبقى احنا اسمنا يعني مشاركين بنسبة خمسة في في المئة العمارة لهذه الأرض ما لقيتش حاجة خالص أقول إن حتى الـ الـ السبحة مصنوعة في الصين آه الصين. يعني يعني الصلاة نعم يعني وسجات الصلاة وسجات الصلاة كل حاجة اذكرت كلمة شيخنا غزالي عليه الرحمن الله نعم. يقول لو قلنا لكل شيء عد من حيث جئت لبقينا حفاثا عراسا لا نملكه شيئا إحنا آخر كريم يعني قضية الإعمار يعني في الحقيقة لما اتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اول عمارة هي عمارة القلب بالامام لما هاجر على حدود المدينة بنى مسجد خباء وقال قعد اربعة ايام وقال قعد عشر ايام نوصل لاثنين وقعدين دخل المدينة جوة يوم الجمعة وكان حي عمر بن ع... عوف بن عمر بن عوف او تقريبا نعم أوه. يعني لما وصل الى حدود المدينة أوه. في اولها على دولة بنى مسجد ولما دخل جوه بنى مسجد اخر م. لان عمارة القلوب بالايمان الايمان يعمل ايه م. الايمان في القلب يعمل صداقة مع الكون ومع الانسان م. لان الكون ذا له صفتين صفة انه عابد وساجد لله الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوب والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب يبقى دي صفة انا بقى الصادقه لانه ساجد لله مثلي او انا كصاحب ايمان انا بسجد في المسجد وبعدين الكند انا سيده اني جعلهم في الارض الخليفة وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فبما ان معه ساجد وعليه سيد وهو مسخر لي فيجب ان تكون قضية العمارة من اعلى مستويات مبنية على عقيدة مش مبنية على مسألة نفعية زي ما هي موجودة في الغرب فاول انسان يجب ان يتبنى مشروع العمارة في الارض هو المسلم ما يشخبطش كده على حاجة ويجرح نعودش في ايوتوبيس ولا بغيرها ولا على طاولة تدريس أو دراسة ويكتب للذكر الهباب وايام العذاب هباب ايه وعذاب ايه لماذا نستعج العذاب وتيتي يعني نخلها ايامنا هباب دي يعني المكان اللي نعيش فيه نخليه نظيفا مرتبا اذا قامت القيام وفادي احدكم فسيلة فليذرعها ف... ف... وبعدين صداقة الإنسان ربا سلم ما قالش الأخوة الإيمانية بين أوسن وخزر اشكالت بينهم حروب وما قالش آخاب المغ... بين المواجدين والأنصار يعني عمل اجتماعي العمل الاجتماعي الذي يخلو من العمل الإيمان يفشل العمل الاقتصادي الخالي من الإيمان يفشل العمل السياسي الخالي من الإيمان يفشل لكن ربا سلم جعل بأمر اللي عز جات الصلاة يلتقوا المهاجرين والأنصار والأوس والقجرش تحت مظلة جديدة اسمها الأنصار والمهاجرين ويصنلوا مع بعض الخمس مرات في اليوم وتنتهي قضية السيد والعبد والكبير والصغير متلاحمين جماعة واحدة بإمام واحد والنظام السياسي اللي بيقول الإمام ده رضيه النبي إماما لديننا أفلا مرضاه إماما لدنيانا فهمه المقصد أنك تعمل تم عطاعة مرتبطة بالإيمان بالصلاة كمان نعم فكانت عمارة القلب بالإيمان ثم عمارة الكون بأن يزداد ويزدهر بالإنسان المسلم ثم عمارة الصدقات القائمة التي روى فيها المقري ومسلم بسندهما عن أنس رضي الله عنه أنم السلام قال لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه <تصفيق> إلا لله فأنعش الله المهاجرين بحب جديد كانوا عايشين في وسط عشرتهم في مكة فوجدوا حبا جديدا متجددا والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون حاجة في صدورهم ولا يجدون حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا فوجدوا الحب القلبي اللي هم فقدوا فيه في أسطى عشرة في مكة في مكة استبدأ ابو حب نعم وبعدين لما تكون واحد قريبك وبيعطيكه بتعطيه تبقى طبيعية انما واحد اخر انما واحد اخر ويقسره بهذا الشكل وبعدين الاصار يقابل بالتعفف هي دي بقى الاخلاق الراقية مش واحد بقى مدام انا داعيها وراح اشتري من الاخ سعيد اه عربية مدام بيشوفني في التلفزيون يبقى لازم يرخص بقى العربية لانه بيشوفني هذا احب الاياب ابن القيم يقول العالم اذا دخل السوق فانتظر من التجار ان يرخصوا له في الاسعار فهو موبوء القلب بالرياء وحب السمعة والرغبة في عرض الدنيا يا نعم طيب احنا في ازمة بقى حقيقية يعني فليل انه رعاية عايز يلم الغلة عايز يعني انما يعني شوف لما يعني المسلم بيعرض الانصار يقول انا يا اخ والله انا باستغرب لانه بيقوله عندي دارين وعندي جنتين وعندي زوجتين طب الدارين والجنتين ماشي انما بيقول يعني مش يقول واحدة عدنا دي احنا نخلص منها في المناسبة السعيدة دي <تصفيق> يعني تروح بيقوله انظر ايهما اجمل يعني احبه اليك يعني ما يجلش بقى زي اله في ناس عندهم صفاقة يقابل الايثار بالايه بالصفاقة بالاستئثار <تصفيق> يعني سين <تصفيق> بس <تصفيق> دي اللي جاي عيلة بس <تصفيق> يقابل الايفار بالاستئثار وليس بالتعفف يعمل ايه لو واحد بتوع الاستئثار يقوله طب كذلك كل فيه رئيس الحبيب خلينا اروح اشوف الاول الجنينة الاول على ما تنظفوا الضار وتوضبوها الضارين لتشوفوا عشان اختار واحدة فيهم ويكون كل حرمة وقفة على باب الضار بتاعيسها وانا بقى ايه اختار الحرمة بالضار اللي هي فيها ولا يعني اناقل اختار احسن <تصفيق> لا قال له بارك الله لك في اهلك ومالك دلاني على السوق انا رجل واخد على التضحية ودعوته ما تكونش هي وسيلة مكسبي واكل وشرب وحياتي مش كان يعيش على على حد ومش الدعوة اللي تخليني اعيش على عليها في ناس تحملهم الدعوة وناس يحملونا الدعوة الى الله سبحانه وتعالى واحنا مرضنا وتعبنا من اللي الدعوة هي وسيلة الاسترزاق وسيلة الاباة وسيلة الجاه وسيلة المال يعني يروح في كل حتة دي المنشر طالع واكل ونزل واكل م. ليه اقول لك انا راجل يعني ما لازم عيش احسن من غيري م. انما ليه يعيش معاناة الناس دلني على السوق ففي عمارة بالايمان وعمارة بالانتاج والعمل وعمارة بالتفكير اللي حضرتك مشكورا بدأت به هؤلاء الذين يعني جلسوا حول الناس سلم ويتعلمون ويعملوا يعني ورديات يشتغل نص شغل يعني part time يقول له انا قاعد يوم جنب الرسول اسمع رودي اخر النهار اقول لك وتجي لي بعد يوم شغل اقول لك الرسول قال ايه النهاردة وثاني يوم انا راح اشتغل وانت تسمع وتقول لي ف ف ف يعني اه فكر وكانوا حرصين يحضروا مجالس العلم و, و هم اللي عاونوا الرسول صلى الله عليه وسلم في, في ترتيب هذا المكان الرائع جدا مدينة من وراء ده الرسول صلم عمل ايه و الكلام ده بيظهرش في كتير من كتب السيرة لما راح المدينة عمل تخطيط جديد للمدينة تخطيط عمراني التخطيط العمراني الهمة السوق مايبقاش في مساكن ايه سلام يعني اقولك احدث مدن بقى في العالم النهاردة اللي في الكمورشل اللي فيها التجارة اللي في الحتة دي منوع مساكن مدينة صناعية ومدينة تجارية المطانع تبقى بعيدة عن المدن صبعا صبعا وهنا المساكن الرسول عمل اماكن للسوق ما يتبناش فيها وما يتسكنش فيها واماكن للبيوت وده مكان للعبادة وفي وسط المدينة المسجد للنبه ف, ف عمل تخطيط عمراني رائع جدا عشان كده انا عايز اسال البلاد اللي عندها مليارات وتلاقي العشوائيات يعني ما تعرفش يا اخي تمشي بشارع مدونه الاسلاميه 2 3 كيلو سيادتك قريت عن مشكله الهجره اللي لسه من في الجرايد وما قريتش عنها لا قول لنا الاستاذ يعني يعني بنيه اكثر من 30 عمارة تقريبا وبقت العماره عشر و15 دور والناس اشتريت والناس دفعت فلوس وفجاه الحكومه جايه تهدم العماير العمارات ليه اصلها مخالفه طب كنت فين من 10 شهور او من سنه لما كانت بتتبني وبيعمل عليها بيتعامل عليها إعلام في الجرايد كل يوم في الوسط يتعمل اعلانات كل يوم عشان يعني يعني ده بمناسبه كلام الدكتور الدكتور صلاح يعني بالكلام يعني فين فين التخطيط الجيد من الدكتور الدكتور صلاح بيقول من 1431 سنه في تخطيط للمدينه المنوره تخطيط جيد احنا فين النهارده منه في اهتمام بالجانب الصحي الرسول الله يدعو الله ان يطيب المدينه سماها طيبه صارت طيبه الهواء والماء والغذاء والاخلاق ما اللهم انق الحماها الى الجحفه فصارت يعني الجانب الصحي بقى فيها منتعش الجانب المالي خططه الرساله بشكل جيد سوق و تجارة خطط النبي السلم للجانب العلاقات الاجتماعية بشكل قوى جدا اللي كان يقول ان انا اوسأ وخطر كنيت فا غرام خلاص نسي و... وخالص هو انصار لكنين هو, أنصار هو, أنصار هو أنصار كما ضح المسلمون المهاجرون بي... بي... بيقطوا اخوانهم من خالص مالهم والتانين بيشتغلوا ويكملهم وهذه الاول غنمة جات في غزوة ذكر الراسلم يعرض على الانصار يطرى تقاسمون المسلمين في الغنائم وتبقى يعني الـ الـ القسمة اللي انتو عاملينهم معاهم او المسلمين المهاجرين ياخدوا الغنيمة ويستقلوا بانتو تستقلوا باموالك قالوا لا بل يستأثرونهم بالغنيمة ويشاطروننا مالنا ما شاء الله كمان اه يعني اخذوها لوحدهم واحنا نظل نجير مشاطر من اموالك الى احنا في اوسف السعيد احنا في ازمة هرقل انت عنها قبل كده كتير يعني توحيد العملة او انشاء سوق عربية مشتركة تم اذا كنا صلى الله عليه وسلم عمل يعني هذا التطور الاقتصادي الكبير منذ 1430 سنة فكيف او لماذا تأخرنا نحن من ناحية الاقتصادية الى ان اصبحنا عالة على غيرنا من الوقت الحديث مؤلم شوية نحسين ان احنا بنتكلم في شيء مو وكلام ربما لا يحب المشاهد دايما حني... يحب ان يسمع المخدرات مورفين كده في العضل ينيمك شو يعني لما الحقيقة مرة ولا بد من النظر فيها الحقيقة احنا عندنا نظام كامل فاسد نظام اسلامي عالمي مش منضبط وبالتالي ما تقدرش لما يكون اقتصادية يعني, يعني, يعني لا اعصد نظام الدول الاسلامية مع بعضها رفعت. ما يربط الدول الاسلامية ببعض وفي علاقتنا واسس التجارة واسس الاقتصاد واسس الصناعة مبنية على باطل لانه في ارتباط شديد جدا بين النظام السياسي والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي وحتى النظام القلبي والعاطفي لاي مجتمع في الدنيا فكلما نضج النظام ارتفع معه نظام اخر وكلما انحط النظام السياسي في اي دولة بينحط تلقائيا النظام الاقتصادي والعكس صحيح حينما يعيش الناس حالة من الرغد المنضبط كما عاشوها في عصر عمر بن عبد العزيز كلما عادوا الى العجل اشد واكثر وبقوة الهجرة لو بسكر العسول صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة وهو بيفكر في الهجرة تلاقي فيها كلمة للأسف احنا النهاردة بنترجم كل العلوم لهذه الكلمة من الغرب التخطيط التخطيط تعالى شوف النبي صلى الله عليه وسلم في اي عمل تجد تخطيط يقول كده الصحابة كنا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطط ويخص في الأسباب وكأنه لا يتوكل على الله م. وحينما ينتهي من إعداد العدة والخطط الدقيقة وكلمة الدقيقة حطها 100 خط م. مش زي ما عليك بتقول لسيب الأمارات تبني وقاليني الديه عالي فيها واللي دفع فلوس تروح عليه وتبقى عضية تتناول دلوقتي في الفضائيات ونقعد نعمل ونخسر مليارات فيها ونخسر ونبقى هذه كلها فلوس دولة لأقصاد دقوة اقتصادية وإدارية المهزوجين وماليا كمان نرمي ده في الأرض م. لا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما بيخطط فغزوه بدر عمل كل حاجة م. لدرجه انه قال هنا هيقتل ابو جهل عايز ايه هنا مسرح فولات يعني عارف انه هينتصر واستشار ربه كمان يعني عمل كل حاجه و... عمل كل حاجة التخطيط المكان العد الموقع الاستشارة والشورى العظيمه جدا م. في الاخر بقى خلص الاسباب دخل يصلي م. حتى سيدنا أبو بكر يحط الهداء عليه من شدة دعاءه اللهم انتهلك هذه العصابة فلان تعبغى في الأرض م. هو ده اللي عملوا برضو في الهجرة قبل غزوة بدر لما قال في حد في الدنيا يفكر بهذه العظمة العقلية للنبي صلى الله عليه وسلم فكر في الغذاء اناكل ازاي دلوقتي بيسموها في الجيوش وفي, وفي اعظم الجيوش العالمية جهاز الامداد والتمويل م. هتقوم بيه سيدة اسماء بنت أبي بكر م. دي يجيب لنا الاكل منين من مكة لفوق في الجبل وازاي وهي بنت سيدنا أبو بكر والضعيفة والأكل ما مفيش مكان تشق قصة طويلة عريضة بس أنا لأسف الوقت طبعا مش هاي اني نقولي الهجرة كلها انما الإمداد والتموي طيب جهاز مخابرات على أعلى درجة هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا معي ربي ومعي سيدنا أبو بكر صديقي ورفيقي ومهاجرين خلاص مش عايزين أخبارك الكريش نعرفها لي مفيش داعي لا لابد سيدنا عبد الله بن أ يجيب لنا قبر القوم عملوا جائزه متناقل ليحفر عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم بيستعدوا لنوم يلحقوا بيك القوم القوم القوم الاخبار تنقل عن طريق جهاز مخابرات عظيم جدا متماسك سيدنا عبد الله بن ابي بكر حتى الرسول يفكر ان مكان الاقدام هيبان كدليل للوصول اليه في الغار فازاي يخفي فيجيب عامر الجفاهيره بالغنم يرعى فيضيع اثار الاقدام <تصفيق> ثم يحتاج دليل ما يقولش انا ابو بكر صدك من مكة وعارف الجبال وعارف ودي بقى حيثة مهمة جدا الفقاقة او الفهلوة الموجودة في المجتمعات الان تبقى ماشي بالعربية وتعي توقف تسأل واحد لو سمحت البيت الفرين فين يقولك يخكسف يقول مش عارف شمال في مين بقى شوية تقولك لا ده غلط ارجع تاني <تصفيق> لا. لم يكتهدر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكتهد ابو بكر بل اتوا بدليل يقول لهم نمشي شمال نمشي شمين هنا مطلع هنا غار هنا كذا وما كانش مسلم اه وما آه. كانش مسلم اه وما كانش مسلم اه المسلم آه. اه كمان الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن الخطة سيدنا أبو بكر كان يمشي شوية يمين وشوية شمال وشوية قدام وشوية ورا حشان لو كانوا مترصدين يبقى الرسول مكانه غير معلوم وده اللي يتعامل دلوقتي في الحروب العسكرية بقى على خطة المهم, يعني. المهم أخرج بالتخطيط قلنا التضحية مرة والآن نقول التخطيط والدكتور قال بداية الإيمان المساجد اللي تبنيت دي مش عبثا ليه أول شيء يأمله الرسول صلى الله عليه وسلم يبني مسجد إشارة إلى أهمية المسجد في الإسلام وبالتاني نرضى مساجدنا لما تهجر وأولادنا لما نخاف نوديهم الفجر يصلوا في المسجد وانا بقول بقيت عادة سيئة جدا ان الاولاي سيقول ابتدائي ثانية ابتدائي ما بيزلوش يا دكتور يصالوا الفجر في المساجد ما بناخدش ولادنا في المساجد فدا اشارة ايماني والتضحية اتكلمنا عليها ودلوقتي بنتكلم عن التخطيط اللي حالك بتأتي بيس سؤال كيف ننهض اقتصاديا لابد بالامتثال للرسول صلى الله عليه وسلم مش للغرض بقول لحالك التخطيط علوم التخطيط علوم الادارة علوم الممازنات كلها واحد ستيفن كوفي ده مثلا عالم غربي نمسك كتبه بيكلم بالدين نقص خلاص بقية يجيب الآية يعني بتاعي لو عرف الآية هيحط الآية مكان العبارة بتاع تقولك مثلا من عباراته الشيطان ماذا يفعل الشيطان أكثر من أن يقعد المصلحون المصلحين عن الإصلاح بس. شفت دي في الدين موجودة ومش موجودة أقصى حاجة للشيطان يقعد الناس الطيبين الكويسين اللي عارفين اللي فاهمين في بيوته الشيطان يعادكم الفقر ايه لينا تضحكوا يبارهون وبالتالي من يحدث نعم. ابدا م. تنمية اقتصادية ولا اللي حاجة بسألني فيه ولا الازمة الاقتصادية العالمية اتأثر عينيه ولا ما اتأثرش ولا ازمة الدمية اتأثر ولا ما اتأثرش والاسف انا بشاهد ويمكن انا مختص وفاهم جدا بشاهد دجل وكذب على الشاشات وده اقتصاد ده كذب كذب حقيقي احنا الحمد لله ومش عارف ايه وايه بعد اسب تباني الحقيقة ولنهي ليه م. ما بنقولش الحقائق م. عشان نواجهها انا عندي مرض م. انا عندي مرض وليكن مرض عضال بالله. اعمل ايه لو اكتشفته هوجهه حتى لو مكتوب علي الموت اموت بس بعد ما يقود في الاسباب كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم الموت هاتف تحتاج الى تخطيط عمل كفاح تضحية واهم حاجة كلمة هما بيقولها كتير للأسف الشفافية يعني ايش شف فيها؟, فيها دي يعني بقت زي ما يكون تلبس منطولة قوية من يعني حالا حالا تحت حالا شفت, شفت <تصفيق> اللي <دحت. تصفيق> <موجود> <تصفيق> تحته فإذا التحفت بيه فإنك عارف أعرف الأزمة أول ما طلعت الأزمة قال له احنا اقتصادنا مظبوط وحياتنا متساليمة ما فيش أي مشاكل إطلاق فأنا جيت يعني في أحد الدروس قلت يا جماعة يعني إذا كان الفيل الكبير وقع معقول ديله إحنا ديل ذيل مريض في الاقتصاد العالم ونظام العالمي معقول الفيل يقع وده اللي تانيه يوقف في رفرف كده ده مش واقف لا ده مكان الدماية ده <تصفيق> لا <يعني تصفيق> <تصفيق تصفيق> <فرح> مكان الدماية <تصفيق> يعني مش معقول يعني دكتور صلاح لا. سؤال الحقيقي بيقضر في بال كتير نعم احنا العصر الحالي كل ما تيجي دولة تنهض الدول الكبرى الاوروبية تقوم اديها كده ايه من اي مه هل قامت دولة الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في غيبة من الدولتين الفرس والروم كانوا ملهومش دعوة بهم ولا كان في تدخلات برضو أجنبية ل... ل... ل... لمنع الزحف الإسلامي أو كان عندهم برضو اللي بيسموها النهاردة إيه إسلام ده ما كانيش موجودة أيامهم ولا هي بس موجودة في أيامنا نحن بس دكتور صلاح شوف كل ما يجري الآن أه زي ما بيقولوا المثل الانجليزي نافينج ولا حاجه جديده ابدا زي زمان بيعيد نفسه الله سبحانه وتعالى يقول اتواصوا به بل هم قوم طاغوت سلام كل شيء حصل في الماضي هو ما يتكرر بأشكال مختلفه بشكل معاصر من الاشكال اتواصوا بيدي معناها ان يعني بتشرح عشان آه. آه. يعني الهجم على كل القيم والاخلاق وش... يعني جذب الشباب من المساجد الى الانترنت والفضائيات والفضائح وال... وال... يعني عشان اغواء الشباب المشركين عملوا بقفة طلعوا واحد اسمه النظر ابن الحارث من وجهائهم على حساب قريش يروح عند الفرس ويدرس احاديث اسفنديار ويدرس اخبار الرومان واخبار الحروب والطرائف والنكت وفنون اللهو والطلب وراح جايب بعضه وجاي وشكل فرقه ها فرقة فن يعني زي المسابقات ملكات الجمال ولا اه فريق بيعملوا النهارده في سلطه رام الله قاتلهم الله بيعملوا مسابقه ملكه جمال لمره امراه فلسطينيه في البلاء اللي عايشينه ده في الوقت اللي احنا فيه يعني في هذا البلاء وهذا الوباء وهذا الحزن نعم فييجي ف... نا والطف ي... عالميا كمان نعم. ويجيب ال... ال... ي... يجيب ال... ال... البنات تقف ترقص وت... ويغنوا ويغنوا والناس تطبل كل واحد يجلسوا اليه يحدثوا عن الاسلام يقولهم عندنا حاجات احسن منه تعال احنا ويعودوا يطبلوا له ويدي ترقص وتعمل حتى يغوي الشباب لا يذهبون الى هذا الدين الجديد هم. احنا يعني لأول مرة أسمع يعني كان في إغواء إعلامي أو إغواء نفس القصة بالضبط بالطرف والموسيقى والمهاميات هو فيها قول الله تعالى, تعالى تجدها أستاذ مظهر في تفسيري او في أسباب نزول قولي تعالى ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل ليضل الله, الله ويستخذها هزوة فالفلوجي يشتري بالفعل أه الفرس والرومان كان لهم عملاء من العرب زي انظمة دلوقتي بالضبط طابر الخمس هؤلاء كانوا يقومون بنفس الدور الذي يقوم به عملاء الغرب الآن في بلابنا وهم الذين يحركون الناس ضد هذه الدعوة الوليدة الجديدة ويجمعوا يعني هؤلاء الاحزاب عشرة آلاف واحد كانت هناك مشاركات بل كان نبعثوا ناس يقبض لنا على محمد ذاه الولد اللي طالع الجديد ده ابو عليه زي القرار اللي طالع في احدى الدول العربية عايزين نقبض على ابن تيمية كل ما يروحوا بمجلس ويتجسسوا على الشباب اللي بيدرس يلقوا بيقولوا قال ابن تيمية قال ابن القيمة لك يقبضوا على ابن القيمة ابن تيمية اللي اللي. يعني ده اليومين دول والأيام ابن تيمية كان موجود لا مكانش موجود صمح. ده بس لاشي المجاهد يعرف البضاء بالوقت ايه طبعا هذا القرار بعتقال ابن تيمية يعني نعيش يعني تكرار في قدر عالي من الغباء دكتور علي جريشا كتب أوه. كتابا بعنوان عندما يحكم الغباء يا سلام. لما الغباء يحكم يعني, يعني حدث ولا حرش لكن شوف نقطة الامل التي يجب ان نسوقها دائما الله سبحانه وتعالى يقول وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكروم لتزول منه الجبال فلا تحسب الله مخلف وعديه رسوله إن الله عزيز ذو كل هذه البهرجة والقوة والعروض والمال والانبهار والاغترار الله سبحانه وتعالى يجعل نهايته الفرار أمام هؤلاء الرجال الأبرار اللي, اللي قاموا الليل وصاموا النهار وجعلوا حياتهم وقفا لله الواحد القهار الله. هؤلاء الله سبحانه وتعالى فتح بهم الافاق وحرر بهم الاعناق وجعلهم يسوقون هؤلاء كالانعام ويعني انا كاتل في هذا الكتاب الحقيقة اشياء مذهلة يعني خالد ممين اللي كان بيتحرك في داخل يعني عملية قبلية كده مسألت الهجرة دي تحولت حا... الى نفس طبيعي في حاتنا العرب وش يقعود بقى في حتة خلاص يعني شوف سيدنا خالد بن الوليد يطلع من المعارك اللي كانت موجودة جوه الجزيرة العربية يطلع يروح للعراق ويساند جيش سعد بن ابو وقاص كتيبة الخرساء وكتيبة الاهوال وتعبر نهر الفراط خيول وخالد بن الوليد مع سعد بن ابو وقاص ينهون تماما الوجود الفارسي في نفس التوقيت مش بقولك بقولنا 35 سنة احنا اخر حرب عندنا يا حرب اكتوبر نفس التوقيت اربع جيوش بتحارب الرومان في بلاد الشام لكن لم ينهو المعركة سيدنا عمر بن قط ابو بكر صديقي بعت رسالة لخالد موليد اذا انتهيت من بلاد الفرس اجري على روم ثاند اخوانك في لمقاومة القوة الكبرى الثانية الرومان ياخذ الجيش 1000 كيلو يقطعهم في 18 يوم بالخيل والجمال يعني في اليوم 55 كيلو يعني ما فيش مش خلاصوا بقى القضاء على دولة الفرس نعمل حفلة ونعمل بتاعه و... لا لا لا جري 18 يوم ازحوا الصحراء وفي طرق وعرة لا يعلمها احد وذهب الى بلاد الشام وعاد ترتيب القيادة وسيدنا او بكر باعك لو عبيدة بن قائد الجيوش الاربع قال له انا اعلم انك خير منهم لكنه أخبر منك بالحرب سلم للقيادة سلم له ابن تعالى وبقى جندي من قائد لجندي <تصفيق> <تصفيق> وسيدنا عمر بن الخطف جي عزل أبو خالد مولين خلى أبو عبايدة مرة تانية وقائد ومش أي مشكلة بقى مش جندي وده قائد النهاية تحرر المسجد الأخصى واستلم سيدنا عمر مفاتيح القدس في اللحظة دي نفسها نفس اللحظة قاعدين يأكلوا من جريش وخبز قديم يعني خب... ملح إيه؟ خشن أوه. وخبز قديم على نص يا كده قعدت شوره الرومان دلوقتي انتهوا هنا في الشام بس لهم معقل قوة فين في مصر لا. يبقى امن الشام مرتبط بامن مصر م. يعني امن مصر والشام حتة واحدة يا امن يعني تمسكونا بزمام المشهور اقولوا للرأسة عيب عيب والله عيب اني بقى غذى على حدودنا ونقول ان ايه ديت مالناش دعوة بها ونسيبهم ينهب ينهبهم هؤلاء الصهاينة قالوا لازم نغذو عمر بن العاص اشار عليه في نفس الاعداء قلت لقياده الى فتح مصر بقعته لق... باربع تلاف في نفس اليوم بيتخذ القرار مفيش هدنة يا استاذ مظهر ابدا ده هجرة مستمرة هجرة دعاء هجرة مجاهدين راحوا فتحوا مصر عمر بن العاص باربع سنوات فتح مصر قصة طبعا طويلة او رتاة منخصة هنا هتكملها لي باصل المصباح المنير بتاعنا حبيبنا يارسل على التليفون الله ينور عليك وعليه السلام عليكم أستاذنا الشيخ حازم صلاح اب اسماعيل فضل كل سنحة طيب يا ألف مرحباً بيك حياكم الله يا ألف مرحباً ما شاء الله على الصحبة الكريمة طيبة كان نفسنا تكون معنا يا شيخ حازم مكانك موجود لديك ها والله <تصفيق> والله يا أخي يعني أدوني كن تاكية مع قاعة الأعبة الجميلة يا ربنا يدارك فيك ويا رب العالمين لذاك والله خيرا إن شاء الله يعني ما أسأ الله على صحبة الخير الذي تحتدون عليها ربنا يحفظكم يا, يا, يا رب لو أستاذ تعيد بيسلم على مع الدكتور صلاح عمزلنا على السلامة الله يسمم هذه جلسة المساثرين كلها عادل من أفارين الحمد لله ربنا يحفظه الأستاذ سعيد والدكتور صلاح يعني بقالنا كثير الحقيقة ما اكتحنمش الأعيام برؤيتهم ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين أستاذنا يا فرمب الشيخ حازم كلمة توجهها إلى الأمة وأنت تعلم أن لن يكون, لن يكون انتصار إلا بالوحدة وحدة بين المسلمين ترك للنزاعات وترك للخلافات وترك لكل أمر يشارذم الأمة والعودة مرة أخرى إلى الوحدة وإلى الاعتصام بحبل الله عز وجل والاعتصام بالقرآن والسنة كلمة توجهها ماذا تقول فيها أستاذنا فرنط الشير حزم صلاح اب اسماعيل حياكم الله يا سيدي يا بسول نظر جزاك الله خيرا ربنا يحفظك ويديدك يا رب العالمين سدادا ويحفظك من كل سوء جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أنا لا أحب مطلقا أن يكون كلامي هو الكلام الرومانسي أو الذي ينزع إلى المثالية بدون نظرة إلى العناصر الواقعية نعم مهما تكلمنا عن الوحدة فقد أثبتت عشرات السنين على الأقل اللي عشناها أنه لا تتحقق الوحدة برغم التغني بها ولا تتحقق الألفة برغم الدعوة إليها نعم بد أن تكون نظرتنا هو هي هذا السؤال نعم. هو لماذا لا تتحقق الوحدة برغم دوام أو دوام التغني بها نعم فنجد أنه فعلا فيه أسباب صارفة والأسباب الصارفة إن لم نتدارسها تدارسا واقعيا حقيقيا صادقا مطافقا فعلا لما هو موجود هيفضل كلامنا كما يقولون عنه إنه العرب مجرد ظاهرة حنجرية ولا ظاهرة كلامية نعم. إنما لازم يعني نضع الأسباب أسباب التفرق على بصوت البحث ونبحثها ونحطها فحصاً لفيداً الآية اللي حضرتك تفضلت وبكرتنا بها صحيح مشهورة عند الناس أنها آية تدعو إلى الوحدة نعم. لكن طيب ما ننظر فيها نظرة أدق شوية لهم شيء جديد نعم. يعني يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فقبل أن يقول جميعا ولا تفرقوا قال اعتصموا بحبل الله فالمناطق فال ال أو الشعوب أو الأماكن التي لا تعتصموا أصلا بحبل الله بل هي عدوه لحبل الله وتحاول تمزيق ويصبح اهل الطاعات فيها هما اللي في احنا بيذهبوا للفقاهه يقولوا اعملوا معروف شوفوا لنا حل لمشكلتنا مع الحكومه نعم فالاصل انه معتصم بحبل الله كلمه موجهه او او يعني التجمع وعدم التفرق كان موجهه للمعتصمين بحبل الله ولازم هذا الشرط يكون واضح <تصفيق> أن من ترك الاعتصام بحب الله ذا دا بر ديرتنا خارج ديرتنا لا نعول عليه إلا كإنسان توجه إليه دا. إنما إذا أراد أن يكون في دائرة من نجتمع معهم ويجتمعون معنا فلابد من حسن أنه منتزم بشرع الله منتزم بحب الله عز وجل نعم ودي مساله الطرح والص فيها هو الذي ضيعنا كثيرا نعم الله ما حضر جل يحيي الامه يا رب العالمين ويحيي المسلمين والامل موجود في افراد وفي احاد متناثره على يعني على بساط العالم الاسلامي وان شاء الله الامل قادم بقدر الله يعني سياتي في قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعدى نفته بالإخلاص والرباص إن شاء الله أمين. وربنا يحفظكم من كل سوء يا رب العالمين أمين فقلت مولانا يا شيخ حازم نحن سعداء بجلد بالاتصال نتاكر جدا هذا الاتصال الكريم وأسأل الله عز وجل أنه ننفخي دائما على خير طيب الله ورصف. الأنفاس يا شيخ حازم <تصفيق> يا مولانا ذا مطر منورة بهذه السويعات القليلة اللي أنت هتعودها فيها يا ربنا الله لا بس ان شاء الله يا بودي ان نلقى قبل ان اسافر باذن الله تعالى ويعني انت عايز ميعاد على الهوا ولا عايز تاخد ميعاد على الهوا هنلاقي حب معنا انا قلت لك ان على دي بتفكرني بالكلام اللي في الهوا فانا باخد منه تجلي <تصفيق> ميعاد على ان شاء الله يكون مع طيب ومباركه على كل الهوا هوايه رب تبارك <تصفيق> الله فيكم والحقيقه انا عايز يعني معلش تسمح لي يا دكتور يا فندم يعني انا كلما تذكرت الشافعين الكرام اتذكر ان احنا لم نلتقي او ما تلقينا مرة من, من أكثر من يعني شوف كام لقاء مش عارف طلعوا كام لقاء الا وكان راضيعنا نبي او صحابي نعم في الحقيقه المعنى ده بيخلي الواحد يقول اه بيقول الناس بتقعد صحابه وبتقعد انبياء ما <تصفيق> يعني بيقف له بينشرح صدره لما بيذكرهم ربنا ونعم الصحبه ويبارك فيكوا يا رب العالمين ويا رب من اهل الخطوه كده عشان اقفل واكون معاكم فورا ربنا يكرمك الله يخليك و نلتقي على خير يا رب العالمين شكرا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا جزيلا لهذه المداخله التليفونيه حضره الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وهو يتكلم عن الاعتصام اولا يعني قبل ان نتكلم في الوحدة يجب ان تعطصم الافراد وان نعتصم الشعوب تفضل في كلام من فضلت الشيخ جميلة أوي أوي, اوي اوي اوي انا نفسي سمعتها الاول مرة ان قبل ما نتكلم في التعاون والالتحام في الاعتصام باللي انا حتى عاد تسرح في بعض الدول بالاسم طبعا مش ينفع نقول انما قلت ايوة لما يكون في دولتين او قبيلتين او شركتين او مؤسستين واحدة اصلا فاسدة لا تعتصم اصلا بحبل الله تماما وتحارب الاس بكل وضوح كيف بقى انا اتفهد ودي يمكن المشكلة اللي في غزة قائمة بين غزة ورمالله يعني ما فيه ناس يقول لك وليحة ما بتتنزلش وتروح تصلح وتعمل وت... ما لما يكون الطرفين كما كان مؤمنا عدم حقيقية مم. انا هتنازل ازاي عن الحق اللي انا بديم به عشان الاتحاد والتعاون لمجرد انا اتحد مع الدكتور ماذا مم. فاتنازل عما اؤمن به من مبادئ طبع. مقالة صعبة جدا طبع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى المدين يعني يندمج في اليهود الموجودين او تعاهد او مالكوش ده احرص المدينة وكانوا في الاخر برضو خوانة بني كورايزة يعني جريمة كبرى للرسول صلى الله عليه وسلم فمن الدروس الحقيقية برضو الرجوة الى الله عز وجل كما قال الدكتور صلاح في البداية ان يسكن الايمان القلوب قبل ان نفكر في الانتاج والنمو ما يكون شركة جميل جميل اوي وهي خطوة مهمة خطوة الاعتصام على مستوى الفرضي وعلى مستوى الانساني وعلى مستوى الشعوب كلها دكتور صراحة لا. لكن اسمح لي بالمناسبة رغم انك كنت مشتقل انك تكمل الحوار اللي كنت تكلتين منزل شوية ولا زل قليل دم... عندي فيه اضافة صريعة الحقيقة, اتفضل. الحقيقة. اتفضل. يعني رقبة بن نافع عاهدة اليها عمر بن العاص ان بوابة مصر الغربية من المغرب حتى الرومان ما يأتيوش مرة تانية انه انه طيب يعني انا محبش اوائف حارس أنا, انا راجل كأن مفهوم الهجرة الحركة قال له خلينا اسحف كده نحية الغرب شو ادي ال ال ال ال لي فاذن له راح فتح ليبيا ودخل على تونس والجزائر في الوقت ده كان نبج قائد جديد كان الشغل العسكري ماشي والشغل التربوي ماشي ايه الشغل التربوي خالد الولد للناس بتأتبه القائد عسكري فقط لما اسر عشرين واحد في العراق من الفرس كان منهم واحد اسمه نصير وواحد اسمه سيرين مم. لا ان سرين ابن محمد مهيئ للعلم فبقى محمد ابن سرين قائد عالمي في العلم مم. وموسى ابن نصير مهيئ للجهاد والقتال عرف ملكاته واكتشاف القدرات والملكات فلقائد. فرح واخده ودربه عسكريا ورح بعته يساعد مين رقبة الناس مم. فموسى ابن نصير ما قالش بقى أنا بقى أنا القائد الأوحد وأنا اللي ورث الكلام ده الابن فقط وحكاة مخاصة بيه رح واخد معاه طارق ابن زياد صنع قائد جديد م. تصنيع القادة أوه. من علماء مربين لا. يعني تستطيع ام في بيتها يستطيع عالم في مدرس مدرسة يصنع هؤلاء القادة اللي يحرر القدس وفلسطين والعراق وابنستان والصومال م. فراحوا زحفوا الغاية ما خلصوا فتح الجزائر والمغرب وقعد طارق ابن زياد وموسى ابن نصير يتشاوروا طب بعدين نطلع فوق ما نقابش البحر قزامنا وقف قدام البحر لو كنت أعلم أن خلفك أمة يا بحر خذتك ورد أهواله رحوا طلعين طارق ابن خد الشمال في الأندلس ومسر بن نصير خد الشرق م. يتقابل كل شهرين أو ثلاثة على الأكثر يحط خطة جديدة لتوسع جديد وهجرة جهادية جديدة وتربية للناس الموجودة م. ووصل إسلام إلى الأندلس. الأندلس في الوقت نفسه كان محمود الغزنوي أبل أبلها كان محمد بن قاسم الثقفي بلاد الهند والسن دي كلها محمود بن سيدنا قاسم محمد بن قاسم بهلي بخارة وصمرقند وفين جاءت الأيام حتى كان محمد الفاتح فلا نعم الأمير وأميرها لتفتحان القسطنطيني صار البحر الأبد متوسط كل بحيرة إسلامية إذن مفهوم الهجرة معادش حدث تاريخي وخلص الموضوع صح. بشير عطلق بيقوله الإسلام هو أعظم قطعة في التاريخ العربي كان العروبة ده هي الأصل والإستام حتى كده قطعة جاتو حلوة شوف الخبس وبعد السطحين قال لك ده قال كلام عظيم عظيم ده عايز يقول العروبة أولا كما قال الشاعر اللبناني هم. بلادك قدمها على كل ملتن ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي سلام على كفر واحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم الله الله الله نعم احنا العرب يعملوا كده تلوح يروحوا جهنم بس يمشوا وراء امريكا وراء اوروبا وراء غيرها انما هذه الحركة الذئوب هي اللي بتقول فعلا احنا لازم ننطلق نطلع من مخاذع بتاعتنا نطلع من مخدع الخوف والوجد ويبقى عندنا شجاعة عندنا رجولة عندنا حركة عندنا انطلاقة في الأرض م. كل واحد انطلق بما يستطيع وبما يعلم ستتغير الدنيا كلها بإذن الله تبارك وتعالى لا. أنا أعتبر أن يعني حبيت يعني أكمل الصورة لأن يعني... لا جزاك الله خير أنهارج عليه سيادتك نقطة مهمة دوتو الصلاح وهي يعني, يعني المحوها في قوله تعالى قول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد قبل أن يقول ولا أنتم عابدون ما أعبد قال لا أعبدوا ما أعبدون إذن يعني, يعني لماذا نذهب نحن إليهم في كل مرة ويجب أن نستجيل نحن لطلباتهم وأن تذوب حضرتنا في حضرتهم وأن تذوب يعني يذوب تاريخنا في تاريخهم دون أن نقف نحن على تاريخنا وعلى حضرتنا وإن كانوا عوزون هم يقولنا يقولنا أو نلتقي بس لكل واحد هوية نلتقي ونتفق في مسائل أخرى ولكل واحد دين من الشرط عشان نلتقي نترك الدين او نترك الحضاره أو نترك الهويه ونذهب نحن اليهم هديت لك في الدقيقه الاخيرة لانه قدامي خمس دقائق استاذ بس يعني يتكلم في جزئيه الزحف الاقتصادي يعني يعني القدره على صد التهديدات الاقتصاديه يعني عاشت الامه عشرات السنين وهي تقريبا يعني, يعني في دار الاقتصاد الاوروبي متى سياتي الاقتصاد او ياتي تاتي اوروبا الى دار الاقتصاد الاسلام الحقيقة بس احنا كنا دايما عندنا تقليد جميل في مصابع الهدى كنا دايما الدكتور لما ييجي بيبقى جاي لم يشاهد أوه. استاذ المشاهدين على الهواء أوه. احنا لينا يا حضرتك ليك ببرامج وانا ليه الحياة تواصل اسبوعي بتبعليم. فبسعد دايما ياخد وقت اطبر ويتكلم وياخد حقه مع المشاهدين يعني ويرد يعني. علم طبعا يعني هو هي دية الروح اللي احنا شكوها الحقيقة نا دايما يعني بقى داي فيه من سفر في العراسة من, من المصاريح اللي هو ده الحقيقة الروح الجميلة بتخبرتك فدايما نتعلم منه ربنا يا يا رب العالمة انا الواب ده عايز في عجالة اردها عليك ونرجع له يكمل النقطة اللي هو عايز يكملها انه بص يا دكتور انت عمال تدور او بتلف الدور حول نقطة لن يأتي التقدم بدون عمل ودماء وجهد احنا النهاردة وصلنا الفين عشان نقول نتقدم او انت بتقول له صد انت بتقول كلام كبير جدا عايز له سنين مش حلقة واحدة <تصفيق> اين صد القوى الاقتصادي هل تستطيع انت تصد القوى الصينية انا مش بحبط الناس بس بمسك الواقع الحقيقي النهاردة الصين بتعمل سيارة بستين سبين الف جنيه ضربت العالم كله مش مهم اسمها ايه ده سعرها هلا كده ده لكن سنة ده اقلي بكتير انا عارف انا بقول لحضرتك ان الصين في وقت قصير جدا ظهرت كقوة اقتصادية مخيفة أكبر من أمريكا بقت أمريكا تخاف منها فإحنا مش هنقدر نقول أي كلام دلوقتي في عجالة بس هقدر أقول إن كل واحد في موظف في شغلانة يتقل الله في الشغلانة بتاعته كده ممكن يعني بالبذرة إنه مش هقدر أقول خطة للإنقاذ من, ال... من, ال... من الهلاك إحنا أكتر حاجة عندنا فيها مشكلة هو الاقتصاد أعرف ديكم وعشان كده ممكن الادبي يجي عشان كده نفسي يعني انا دايما بشوف ان العالم الاوروبي بيبحث عن المصلحه والمصلحه الاقتصاديه زي ما ربنا شرع في الاقتصاد الاسلامي فهل احنا فاشلين في اقناعهم ولا هم عارفين وموصلين على ان احنا فاشلين في اداره حياتنا اداره سليمه السباك اللي قاعد بيسمعنا <تصفيق> دلوقتي السباك اللي قاعد دلوقتي قدام الحلقه السباك بكلم سباك اهو لما بيروح يصلح حنفيه ما يطلبش اكتر من الطبيعي وكمان يصلحها كويس والنجار والدكتور والمهندس والدعاء الدعاء يفعلون ما يقولون والمال يبقى رقم مليون او ما يبقاش موجود الا في الحدود الطبيعيه م. رعاه اللي قال عليها هجره الرعاه عجباني قوي الكتاب ده يا جماعه بقول لحضراتكم اقتناء هذا الكتاب للدكتور صلاح سلطان هو مش دعايه هو غني عن الدعايه الحقيقه دكتور صلاح الكتاب لكن اللي استهان على النت اللي عايز يعني عادي يعني دي بنت الدعايه هجره الرعاه انما يا دكتور مصعب احنا في انت عارف وبصيت لي بنتكلم لما الدكتور صلاح قال الحته الخطيره بصينا لبعض واتكلمنا صح طب يقول ابن القيم ان العالم لما يروح السوق ينتظر ترخيص السلعه عشان هم عالم يبقى يتهم قلبه بالرياء هم المبلة اللي بيروح أماكن وعايز الناس تلتفحة والي واعد حيال الوقت طبعا يعني احنا نتقل لا في عملنا ال ال ال ال الوقت للأسف يعني خلاص انتهى دكتور صلاح حت يعني تهنيئة للأمة الإسلامية اولا وتهنيئة لقناة الناس ثانية وأن تنظروا إلى الكاميرا أنا يعني أهنئ كل من اعتصد بحبل الله عز وجل واحتشد لنصرة دين الله تبارك وتعالى وجعل قضية الأقصى وفلسطين قضيته الأولى وفيها يبدل كل غال ورخيص وأنا أستنفر كل صاحب قلب وعقد ووجدان وإمام أن يجعل قضية فلسطين والأقصى وغزة القضية الأولى في حياته وسننتصر بإبن الله على كل قوى العالم كما انتصر الحبيب صلى الله عليه وسلم على قوى قريش وعلى الخونة من اليهود وعلى المنافقين في داخل مدينة منورة وعز الله دينه ونشره في العالم كله وصار على هذا النحو الذي كتبته في كتابي هجرة الدعاء أم هجرة الرعاة فنؤهنى هؤلاء من عماق القلب وأنادي بقلب محب أيضا إلى الذين وثقوا في أمريكا وثقوا في أوروبا إن الذين تدعون إن الذين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون تعالوا الى الله ففروا الى الله فهو الولي وهو النصير وهو الذي يحبكم ويقول يا وقل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا يجعلوها هجرة حقيقية والمهاجر من هجر ما نهى الله عز عايش شبابنا يترك الانترنت ويقوم الليل ويصوم النهار ويصال الفجر ويمسك المصحف ويشوف قد ايه بينظر في التليفون بتاعه ويبعث مسجات قد ايه ويشوف كم هي لله وقد ايه نظر في كتاب الله عز وجل هذين نطيل النظر في كتاب الله ونقلل شو هنقدر التليفون ده يعني استعمال للحاجة انما ان يتحول الى ملهاه لكل الشباب والفتيات وننسى كتاب الله هذه كارثة كبيرة جدا نريد ان نمتقل نقلة نوعية كما انتقل أصحابه نقلات نوعية مع التضحية وغيرها التي ذكرها أخي وحبي في الله الأستاذ سعيد ونعتصم بحبل الله كما ذكر أخي الشيخ مظهر الشيخ حازم ونعود إلى الوحدة وإلى التفكير كما ذكر أخي الكريم الأستاذ مظهر أدعوكم جميعا إلى هذه المفاهيم الجديدة في الوحدة وأهنئ من قلبي ومن وجداني إخواني في إدارة قناة الناس والعلماء والشيوخ الإخوة المخرجين والفنيين والمصورين الذين هم من جنود الله تبارك وتعالى استفاهم الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلة لتكون كلمة الله عبر هذا الأثير لكي تحطم هذه الكلمات التي اتشرت الأثير لتجعل هذا الأثير يشكو إلى الله مما يبث فيه من فساد وانحلال نحن الآن أمام خير لا حد له نسأل الله أن يزيده وأن يجعله ان شاء الله يصل إلى قلوب الناس جميعا الحقيقة تهنئتي لقناة الناس ولكل من يسمع الآن لقناة الناس ولكل من يسمع الفضائيات النظيفة الطاهرة العفيفة ويعني أكرر يعني شكري ان جعلوا هذا الوقت أستطيع أن ألتقي بأخي الحبيب الدكتور مظهر وأخي الكريم والأستاذ سعيد ونسمع الشيخنا الحبيب الشيخ حاذب شزاكم ونخير والسلام عليكم احنا ساعدنا بحراج جدا بس مش عايز تقول لناس كل سلام طيبين تقول لسلام طيبين طبعا يعني السلام سعيد وانت شهير بالجملة الجميلة يا سقنات انا ااخد فلوسي عشان اقول اي حاجة تشعلي بطل بأسه... <تصح> الكاميرا والحاجة طبعا لا يا حزبك تشعلي <تصحيير> كل سلام طيبين الكلمة الاولى موجهة للامة هو الكلمة الثانية موجهة لقناة الناس الفضائية في الحقيقة يعني انا هأوجد طبعا ما قاله أخونا الدكتور في الكفاة إن شاء الله إنما أقول تخيل يا من تشاهدنا الآن أنك أمة الإسلام وتصرف بس كل عام من الهجرة تقف وتقول أنا المسؤول الوحيد عن الإسلام في العالم أنا الوحدي أمة الإسلام هتعملي هتتقل له وتبقى نظيف وتبقى طاهر وتبقى شخص كويس وهتعمل كل شيء كويس لأنك تمثل أمة الإسلام لو بهذا المعنى كل انسان عمل كده من الفرد يتكون المجموعة ثم المجتمع ثم الأمة ثم أستاذية العالم أما قناة الناس فأنا مصر أن قناة الناس قناة فانعها الله ما عنديش كلمة تانية كل عام وأنتم بخير أختم بهذه الجملة الموجودة على يعني كتاب الدكتور صلاح سلطان هجرة الدعاة أم هجرة الرعاة هجرة الدعاة تعمير الصحراء فعمل للصحراء بأنوار السماء هجرة الرعاة تدمير للجينان الخضراء وحركة وراء الأهواء هجرة الدعاة فتحت بالإسلام العراق والشام ومصر وإيران والمغرب والأندلس والهند والسند والكسطنطنية وما وراء البحار والأنهار أما هجرة الرعاة فتراجعت بنا إلى نسف العزة وتدمير الكرامة وضياع الأقصى وتدنيس الأرض والعرض فهل نراجع هجرتنا؟ لتكون هجرة الدعاة الدعاه الأعزاء المعمرين لا الرعاة الأذلاء المدمرين أشكركم شكرا جزيلا بزيزيز. وبرضو لازم تقول كل عام أنتم بخير أستاذ سعيد للكاميرا هو ميدر اللي قال لك؟ أو لا أستاذ حميدة بقول لي طبعا سأنا بحبيضة حبيب لو مدري لا <تصفيق> لا. كل عام أنتم بخير وكل عام أنتم بخير نشكركم شكرا جزيلا على هذا اللقاء وانا والله سعيدت الوقت صلاح جدا بشتيفة كلينا النهاردة ويعني لا حرمنا الله من علمك ولا من فضلك ودائما كده تنفع الأمة والمسلمين بإذن الله وسعيد بوجودك وسعيد فما سعيد بعمل وجودك ووجودك تعيد توفيق يعني نشكركم ونلتقي بكم على خير دائما اللقاء معكم متواصل بإذن الله تعالى في فقرة قادمة بعد حوالي نصف ساعة من الآن ألتقي بكم على خيركم